وامرأته قائما فضحك فبشرنا قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليه الرحمن حميد مجيد فلما يا أيها البرئم أعرض عن آذا إن له قاد ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرا وقالها وجاءه قوم إليه وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا ஜனியமி قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِ لتعلم ما نريد قال له أن لي بكم قوة أو آس